سيقولون ثلاثة رابع هم كلبهم ويقولون خمسة سادس هم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامن هم كلبهم والربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراءا ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا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 وَيَوْمَ يَقُولُنَ أَدُوْ شُرَكَاءَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِبُّ لَهُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِبُّ لَهُمْ وَجَعَلَ لَبِي لَهُمْ مَوْبِقًا وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ الَّذِينَ رَفَضُنُ أَنْ هُمْ وَلَمْ يَجِدُوا أَنْهَا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 فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ نَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا قَالَ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوْيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَا أَنْسَانِي هُوَ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عِجَبًا